وإن تعدل كل عدل لا يؤقذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أخاب له أخاب يدعونه إلى الهدى سنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمدنا لنسلم لرب العالمين وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَسُوقُ قَوْلَهُ الْحَقَّ وَلَهُ الملك الشهادة وهو الحكيم الخبير.